بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه الفاء العاطفه وهي الاولى ثم الفاء الجوابية وهي الثانيه قال واما الفاء الزائده هذه الفاء الثالثه إذن الفاء الحرفيه كم اقسمها ثلاثه عاطفه وجوابية وزائده هذا ملخص القول والأخ الذي يريد أن يتقن الحروف لابد أن يفعل ملخص أول شيء ملخص برؤوس المسائل ثم يتفرع ويراجع حتى يجتمع في ذهنه خلاصة حول كل قسم حول كل مسألة ولا يمكن أن نتعدى الاتقان من أول مرة. مثلا لا تأتي مثلا إلى الفاء مثلا العاطفة وتريد أن تحفظ كل ما فيها لا خذ تلخيص خذ الفاءة الثلاث تلخيصا ثم خذ ملخص الفاء العاطفة ملخص الفاء الجوابية ملخص الفاء الزائدة ثم بعد هذا الملخص تتوسع فيحصل يحصل إتقان وتثبت الفوائد في الذهن هذه هي الطريقه المثلى التي جربتها ورأيتها انفع طريقه لإتقان حروف المعاني أول ما نأتي لحرف لحرف حروف المعنى نجمع معانيه رؤوس أقلام مجمل معانيه كم عدد معانيه وما هي أو كم عدد كم عدد اقسامه وما هي ثم بعد ذلك نلخص كل قسم او كل معنى ثم بعد ذلك نتوسع نتوسع فنستوفي مثلا ما قاله المرادي في الحرف سواء في هذا المعنى وفي هذا القسم هذا بارك الله فيكم احسن طريقه وأجمل طريقه رايتها لماذا لإتقان حروف المعاني حروف المعاني علم جميل ثلث اللغة العربية حرف جاء لمعنى يعتبر ثلث اللغة العربية فإتقانه وتلخيصه و والحصول على تمكن في هذا الباب يعتبر ثلث اللغة يعتبر ثلث اللغة تماما أصبح بين يديك أصبح بين يديك فإذا درست مثلا اقسام الأفعال وأحكام الأفعال من حيث الاعراب والبناء صار الثلث الآخر فلم يبقى معك ميدان إلا ميدان ماذا؟ الإسم وميدان الاسم يعني تلخص تجمل القواعد فيه قواعد رفعه قواعد نصب، قواعد خفضه ويا بإذن الله يجعله على يقرب يقرب علم اللغة لك ربما بخلال السنة والسنتين والثالثة والأربع إلا وعندك منه نبع وخبر نبع وخبر قال ثالثه أم الفاء زائده هي ضربان هذه نصيحة لاتقان حروف المعاني قال قالوا واما الفاء الزائده فهي ضربان احدها الفاء الداخلة على خبر المبتدا اذا تضمن معنى الشرط نحو الذي ياتي فله درهم فهذه الفاء شبيهة بفاء جواب الشرط لانها دخان لتجريب التنصيص على ان الخبر مستحق بالصله وما ما معنى الصلة المذكورة حصول الاتيان قال مستحقا بالصلة المذكورة تكتب بين قوسين حصول الاتيان ولو حذفت لاحتمل ان الخبر مستحقا بغيرها قال هي قلت كيف تجعلها زائدة وهي تفيد هذا المعنى قلت ان ما قالته زائد لان الخبر مستغنى عن رابط هذا إشكال وجوابه عن رابطنا الروطها بالمبتدى قال ولكن امتدى لما سابه اسم الشرط في ماذا شابهه بالإبهام شابه اسم الشرط بالإبهام وجه الشباب هو الإبهام دخلت الفار في خبر تشبيها له بالجواب تشبيها له بالجواب وافادتها هذا المعنى لا تمنع تسميتها زائده لان الزائد زائد من حيث الاعراب زائد من حيث الاعراب فقط واما المعنى فله معنى فالزائد له معنى وله فائدة وله تأثير على الجملة وبالجملة فهذه الفاء شبيهة بفاء قواب الشرط ولتضمن المبتدى معنى الشرط وهو الإبهام صور مذكورة في موضعها لتضمن المبتدى معنى الشرط صور مذكورة في موضعها للفائدة في صفحة سبعين عند قوله وأما الفاء الواقع جوابا لأما فالأليق تأخير ذكرها لتذكر مع أما تكتب صفحة 390 تكتب صفحة 390 عند قوله وأما الفاء الواقع جوابا قال لتذكر مع أما عند قوله لتذكر مع أما في صفحة 70 الصفحة السابقة تكتب مباشرة صفحة 390 قال والثاني هذه هذا القسم الأول من أقسام الفاء الزائدة الفاء دخلها على خور المتدى طيب الموضع الضرب الثاني قال الفاء التي دخلها في الكلام كخروجها والثاني التي دخلها في الكلام كخروجها وهذا القسم لا يقول به الشيبريه وقال به الأخش سعيد بن مسعدة وزعم أنهم يقولون أخوك أخوك فوقد واحتج بقول الشاعر وقائلة خولان فانكح فتاتهم وأكرومة الحيين خلوا كما هي وقائلة خولان فانكح فتاتهم يعني وهذه أي ورب قائلة وهذه تحث على مصاهرة أهل خولان قالوا بقول عدي بن زيد أرواح مودع أم بكور أنت فانظر لأي أمر تصير ولا حقه فيها الاحتمال كون خولان خبر مبتدا محذوف قالت خولان اي هؤلاء خولان اي هؤلاء خولان او كون انت فاعل مقدر يفسره الظاهر اي فانظر انت الالوهيه الثانيه ارواح مودعا ام بكور أن تفنظر لأي, لاي ذاك تصيره اي انظر أن تفنظر لاي ذاك تصيره يعني والجواب لا نصر الى شيء نصير الانسان الى الموت فإنه لا يمكن ان يبقى على الرواح والبكره اما الرواح والبكره فهما الجديدان الجديدان اللذان لا جديدان الليل والنهار وقد اجاز الفراء وجماعه منهم الاعلم الشنتمري دخولها لخبر المبتدا اذا كان امرا او نهيا وأجاز الزجاج في قوله تعالى هذا فليذوقوه أن يكون هذا مبتدأ وفليذوقوه خبره وقال ابن مرهان اعلم أن الفاء تكون, زائد تكون زائدة عند أصحابنا جميعا نحل قول الشاعر فإذا هلكت فعند ذلك فاكزعي لا تقزعي ان انفسا أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فقزعي الشاهد ماذا فقزعي الثانية أي فعند ذلك قزعي فهذه الفما هي زائدة فعند ذلك فقزعي أي فعند ذلك قزعي الف دخولوا هك خروجها نعم إن شاء الله إلى رزق الله خير.